شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن نعبد إلا الله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 أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم ما لكم به علم فلم تحاجون ما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يرديا ولا نصرانيا ولكن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 بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتبون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهنون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 علي. يحتص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤده إليه ومن من إن تأمنوا بذنال لا يؤده إليك إلا ما دمت علي قاسم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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولترسونه قال أطررتم وأخذتم على ذلك قصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون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 هؤلاء جزاؤهم أن عليهم لعنة الله أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس جمعين خالدين فيها لا يخفب عنهم العذاب ولاهم يغضون إلا الذين تاهوا منهم بعد ذلك وصلحوا إن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم استادوا كفرا لن تقبل كربتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذابا ولو افتدى أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله عليم كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل وعلى نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فأتوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله كَتَّلَ يَعُومُ مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَطَامِعُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ علن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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُضِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ يَرُدُّكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيهَا رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ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 فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأرقدكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هو المفلحون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 وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك في الحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأرور كنتم خيرهم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 وقربت عليهم ذلة أينما تكف إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وقربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بوجل حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون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 وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين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 قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكثر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمن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 إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للكتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلوا والله وليهما وعلى الله حين يتوكل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 إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعل الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله ومن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 وَأَنعَمَ ٱلَّذِى أَنعَمَ عَلَيْنَا وَجَعَلَنَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ قَدَّرْنَا لَكُمْ أَنَّكُمْ سُلَّمٌ فَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ هَٰذَا بيان للناس وهدى وَمَوْعِظَةٌ للمتقين.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 وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيِّ مِن نَبِيِّهُمْ قَاتَلَ مَعَهُ رِبْبَهُنَّ كَثِيْرًا فَمَا وَهَّنُوا لِمَا صَابُوهُ فِي سَدِّي الله وَمَا ضَعْفُهُ وَمَا ضَعْفُهُ وَمَسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفل لنا ذنوبنا وإسرابنا في أمرنا وتذبث أقدامنا وهم نصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إنهم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 وبإسمكنا الظالمين